يلا يا ما نيب سم في وضحا ولو قمري ضلال نهار إبادة الله والليل إبادة عشاء والليل <infinity> إبادة عشاء <regardez> சமாய் ஓமா பனான் வாண்ட் ஆல் தி وَمَنْ سِيءَ وَمَنْ سَاءَ بَأَلاَ مَحْفُوظٌ تَخْفَى أَنْتَ أَفْلَحَ مَنْ سَ وقد خاب من تستاهى كذب السمود بطقوة சூர